بوك تو أروس أشتر ثمانية وستون ثمانية وستون موتى، لهان كبير، صغير كبير، صغير موتى، عني، لهان كبير وصغير كبير وصغير هتي موتا أستو الفيل كبير الفيل كبير قندير لهان أستو الفأر صغير الفأر صغير كالوخي اني براكاشمان مظلم ومضيء مظلم ومضيء راتر را کالوخي استه الليل مظلم الليل مظلم ديفس براكاشمان استو النهار مشرق النهار مشرق ماتاري اني तरुण كبير السن وشاب كبير السن وشاب आमचे आजोबा खूप म्हातारे आहेत جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا ورشان अगोदर ते तरुण होते قبل 70 سنه كان لا يزال شابا قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا صندر يعني كروب جميل وقبيح جميل وقبيح فلا باكر صندر آه الفراشة جميلة الفراشة جميلة कोळी कुरूप आहे العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح لठ आणि क्रुश سمين ونحيف سمين ونحيف किलो वजन اصغر स्त्री لठ आहे امراه وزنها 100 كيلو هي سمينه امرا وزنها 100 كيلو هي سمينه كيلو وزن اسنارا پروش کروش آهي رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف ماحق اني سوسط غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص غالي ماهग आहे السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن ورط पत्र स्वस्त आहे الجريده رخيصه الجريدة رخيصة